أعوذ بالله من الشيطان الرجيل فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبذنا عليه سجرة نير يقصيم إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلهون فالتفترهم ألي ربك البناك ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إنّهم وهم شهيدون على إنهم من أتقين لا يقولون ولد الله وهم لكاذبون أطفى البنات عر البنيين مالتم كيف تحكمون أفرات الكرين؟ أم لكم سلطان مبين فأتوا بك شاذق إن كنتم شاذقين وجعلوا بينه وبين الجنة مثلا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما عم إلا عباد الله المخلصين. أعوذ بالله أن أشهده على جميع الله الرحمن الرحيم وقبل لغانا أعوذي السنوعة وآيادة بغول أفرقاني الشرعات وخميرة طورة الصفاقات سنة دلناه وحنكسة نبي الله يونه ما الله يقول ملكو لقيت وعليوش تكجره إنسا وكجره بإلاه لكن فاطرينه ما علم بكجراي لابكجراي أحسن بري بكجراي لكن واحد يواحد حكمها عن خيرها وبرمكم الجد سويه اللي قالوا إنت كجراي فأنا بدنياهم لله رخص في بدني ولو انه كان من صدقها دوسا مضطفط فيها سبقو إلهي بس كرقو خيرها الصناعية إلهي وجعلها مرقا راعين لله في بدني إله يوم يعطون مرقا أضوها إلهي سبحان والسراء وكبر ذلك أو خيرها أي جري <تصفيق> تابعت تسري عن طوم الريال التركي نويي كعرف الى الله المستغفر يعرف في حدايه السنايو أي اضل اله سبحانه وتعالى اكبار طيب ودعا خير الثنين للديس على دمك قوات ثالث الى الى الكوتو البرماني يقبل بالذين وان من البنان و ضعيف في الناقة، مرتدي جريال ورحت رواحه بمودة، مثل مال الدعاء ده هو أمضري جريان، أي الله دنيا والسمان والدعاء، وهو هو حاله استوى نفقيم وهو ضعيف جاي، استوى تبردرا، ورد اللعنة يا جراني وعاقبته بحياته، أي الله حمد الله والسمان والدعاء كتورني، مال الدعاء هو أن جري يا قري يا هنا موضوع عن تقيم برج جراح وقوي الموضوع الضعيف ويو شندها بدار بعد لا قرقوا هي بالضوا وعم بطنا لا تقر رحله كبيره سو سو ما سكونوا وتعلموا مر رب سبحانه وتعالى جيت وايي ولما بدهن اعدو تايده بيني رب سبحانه وتعالى دشي عليه بعض أجياله، لكن هذا يقصد كان واجب كان بعض قضاة علماء الديانة الخفة والدبي يفعل يا مريضة أذ رسولك جل عندي الحديث كان يوم مطار الحديث الكوري المركز ينقلار ويتوق ينوى ولا يتوق ولا عنا عيله سوى الكثير كوال عنا وسائرهم بلن عالم جواه يروين waxiga iyo waxa xayawaanku xalay inta kuma degan miraw naguulaa ay laano iyo waxa ka aan la karinin waxu qarowleeyo calaawin oo ruuxi harayne waxa uu ilaahay faayido inta rabbana ugaad badan ay ku shaqaan xayawaanka marka jeektaas laga duldariyo waxa uu subhana wa taa laki nel bananaa ducada muhim ee lagu tooray hadana jeektaas aan waxba yeeyo oo saayid aan wax iyo oo <تصفيق> ايه خضر سبحانه وتعالى كبد الله مني سنة والحنة ايه في سنة والحرينة وحضنا وقبلنا ايه وقصة حنة وأن وانبطنا وانبطنا وانبطنا عليه جوشيسة شجرة جيال ومية قطين يدار دع الكرباءها وارسلناه واندرهاي ماركو باكسراء عالوية كوكعي ايه امرنا بادي له اقول امجيس اقول له وقصة حناطيف وارسلناه دراي الى مئة الف بقلقم امضها او يجيزون دل يجيزون و مع نايم بقولكم او الرغبة يا حيان مر و يتخبض سبحانه وتعالى سمحانه وتعال فامنوا مركا والله ادرقعتوه يجنوا و ادرقعتوه ان رسول قوله عايريان لالاجه يقضي قانينه و ماليه ولا يتاكوه و مكسوه رسول قوله بسسج ان لبابي الساقنا الدهات او صاح ادرقعتوه وهي قدعي امر كيسي او اتكيسي او صرر كمسي اللي هو الوالي هو مرقد المنصور وكميل تعمر وغلين قامطعناهم وانرينا الى حين انت اجشل الجاريين مرقد ولاهراي لها يا المهنا وتعوا الله على الهي بيسغناهم قبله ولهم يوم موحيين البنون الله وحجيرن ا الملايكه تبعت الله استاذ و وقبل إله سبحانه وتعالى عما يقولون علو الكبير ما تقول سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إن إلهي قبلة قاسم إلهيه ويلت يغف كل سعيدان قسمة تنبيزة أم خلقنا الملائكة ملائكة لعنى أغوري إن أبطا وهم إلهونا الشاهدون المحامر داها يغف مرحبا على سماعيك لكن لا يستمر ملائكة بها الحواء إن لمهو لكن لمهو وددك أموه لط وقل للملائكه الى اتركوا الرميان الى الله عائسين او مخلوقات ذات دبانها ان الذين هم فقراء ان يين بضميرها لكن تعدهم هو الذين ولدوني جديده ام خرق الملائكه الملائكه الذين ابوا ان اصلا انهم يغدو له وهم يرون الشهيدون فوق اعياء يديه واقبلوا محل البعث ارا برادريه انهم قوم جاره من اشكين من اجل الشين بان فر لا يقولون وحييني ولا الله اله هو ضغير سنهانه وتعالى عما يقولون عنو الكريم دائم فضرت الوحيانين بأليه سنهانه وتعالى اله هو عرور بلايه وإنهم إيه والكاريون واضعين عليهم أصدقاء موحوظ ضغير البنات اله هو بالنزانية أن نعش الظلامي بذكنا هنا ميوك على ضغير وقوليه ميوك على ضغير أصدقاء البنات ما قوليه لعن اباءه الى عليه وله ابناء اباء الى تجلائه في الشون وعد عليه الى حيره وديدنتي ما وجدته الى محمد ترحم الله عليه كانوا خصمايتان حصلت تلك الرميه جرى ان عقل ان كوي جرم ليا الى الى ابوه و هو كان قدما ايا لد موجود قالت على العلمة بلين بروها يا صفان فأتوا لك عليك بكتابكم كتابك أصلاف الله يا صفان بليلك أصلاف الله يا صفان إن الله سبحانه وتعالى عهر الله كان هذا هو عليك فأتوا بكتابكم لك عليك إن كنتم هزاعتهم فأتوا لك عليك وجعلوا وحيّره بينه إله الدهيس وبين الجنة هي جنة الله الله نصاب بيّره مرائبت الياد عليك لعنهم الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير عبدالفروح ايمان الله وحضانه وقهد الأرض إله الهوحة إله إله سبحانه وتعالى إله الهوحة سبحانه وتعالى مرغضوا في وزينه إلهان حركة جهين وجعلوا حيا بينه إله دهي وبين الجنة اليدين كدخل مصرم بالكدة حيثيانه وحيدا سبحانه وتعالى ما جنة وحركة واحدة سنة اللي اعرفوه إذا ما رأيت الله ما قال ما جمّ عليه الليل وإنك سلام وإنك سلامة الليل وحن لاعرفوه إذا ما رأيته بقول ماذا الليل وحركة الله ما عرفوه ايه اما فتصدون بك ايها الساسة بيهنوه اوه وحيبهن الجن هي ابراك اوين جنة بح واجعلوا ويّا بين الجنة ان الصام بيشبه هاي سيديان ورق بس هذا الكائن نارجليان بأجله وعلى سماه وطاعه إلى إله إسمهان وطاعه غضبين أو رتان يجاملون ودركت سبحان الله إلى إذا نذان عم بعث فور واحد أي إلى شن الزنير إلا إراد الله وأن وحم إلى كسل المعينين على المخلصين لكن عباد الله المخلصين لا يفسونه إلا بالصفات العاق الصفات إلى أنما إيوان وين وين اختار مص كيان على سماه إلا الله وهي واحد فقال مدهان عبدالله إلهي المقلسين إلهي اللي وقال فيه قال الله وحيد يساوه قال الله وحيد فإنكم ينون وما التعبدون وهو واحد عاوي الإسلام أتنامت إنا ما أنتم عليه واحد عاوي الإسلام دوشي إصاب كنين هو ما هو إذن كلام عايو الإنسان قدنا مصر ماين كرهه أو مع عابد يه أو رجلك كرهه ونما المقاين إلا الرجلا يقبر السفان وصاحب النار جالموير فإنكوا إذن كيرون استعبدنا ما عايو الإنسان ما أنتم مثلك عليه هذا العايو الإنسان بفاسلينا فوق فصل ماين إلا من هو مضطر ماين الإنسان أو وحنا إذن هو الصو فاعل ذحين الجليس وما منا ما رأيت شبه هذا الخنلوي منا ما له كاتل إلهي مقام النار معلوم ليقانوه مرعبته هذه قادة إسرى برنطة إسرى رسول الله عليه وسلم إلهي سمعانا ورثيها سابتان مربيت الجولان مربيت عسيهين أسئلكم أتوكوه لما تكوه بلينيس إلهي العاولان مجي لوني المال أفر فوضع لبص صمرا إلا مرض بسجوه السن ورث فوضع الله عليه وسلم أفر فوضع نالك يا خبنان صمرا مركملاي سلاسل دوا منا نغم مما احد نغم مما امر نغم مما الا هذون من جميله الجرم مرج جيلو لو ذي المقام النير المعلوم اليقين <تصفيق> ما البره يذا يقع ولو ساكن هي دا بن شكته النير اذا يقع يسال لا فرفر نير بجنبنا ولا يرسل لدي لاننا ننغو افضل طور فإلهي نحن المتبّفون كو إلهي إن الذهاب عنه إلهي وإلهي وإن كأنوا وإن هو شعن كأنوا قريشة وحياها لأي قوارها قوارها رسول الخكر لو أن حين جانا عبسنا لحد دعوة هان لها بكرة كتاب وميل أو هنا كتبته على كاميرها هذا كتاب ملوك الدنيا لسابقة كتب له الله أبدو مهي المخلصين إلهي خاطة وهو إلهي لقد وعيد سلاهنا قانونه وعيد سلاهنا وعيد سلا كفر منه وعيد سلاهنا جعلين وعيد سلاهنا وحاصين بالمقنونه شخص يجي من بارس معاة وسنسيره رسوله سيد وين وإن كان كانوا وين كانوا في عايش لا يقرونه لو أن عندنا دنة حضرت فنضع عنه ذكر الكتاب والملأ ورينا كاملة قصته غيره ركنا وحنا نقولهم إذا د الله يبان علينا المخلصين إياه خاص الله قد فكفروا به كتاب كائن له وطمين له نبين له سيد جيء هي رسول كله سيد جرايبه إله سيد يخوف الكفرهم فسألك تجدني على من أبنت أنا الكفرن صار أي وجه كذا شيء والله قد توقت فردوا المكيو ويسودني توكت رسول صلى الله عليه وسلم بكر الله صلّى الله عليه رأيهم ودعا صبرا أيجت الإسلام كي يجده إلهي سبحانه وتعالى رسول الله المستنصر يعلم وله ولقد توقت والله قد توقت ويهورنا كريم السنا كريم حرمة ريح لعبادنا المسرفين تفصي عن الرئي كلمة النجد عمر إنهم بيوه لهم بيوه هم منصرون وقول الله سبحانه وتعالى حولها وقر سافر ريح قال سبحانه وتعالى في الرئي س لعبادنا إنهم بيوه لهم بيوه هم منصرون وقول وين وهم يو الغالين وقوة كان يو ذك إلىي قشرة عينك إلىي أ إلىي عابده قوة غالب مقني فتولى من إلىي هذا كسيج عن الحق ولا حس حين أنت وقت إلىي جاري وقت لوب الله قوانا إلىي إسمه أنا وتعال وهاجأ إلىي السف وأبصر وراح قرب عارك فصوفة دب ما يبصر يو نعرك الجوانا فبعلالنا نعالات خميس عجينة ذك ذك طلبا يوم نعالات كنا جذك طلبا يوم وعلي اسمه أنا وتعال فإذا المساحاتهم دراسة قوية، مرقهر طال ترده أكثر فتع وحاح الماء طرف المندرين كل لودي، سوحيسي غلاص مع رب العالمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نزل عاقدك تانيًا، مرقسود بالمساحاتهم دراسة قوية أكثر فتع وحاح الماء المندرين كل لودي، سوحيسي غلاص وتولى عن قضية النبيذ إن صار حتى حين توخلي جار وأكثر حكم مع أرب خسوف دبنا جسنا يوم حركيان سبحان سبحانه يا رب كهرب قابل الزهن شاب العيجة تأله عيجة غالب كهال يستوي عدة وليزير أي غالب كهالكهر إلهي جاسم الزهن أما يستفعنا واحد كثم ما أيام بكن الزهنية والسلامة نبجريها قعد على المشترين لصنصة الدشرة والحمد لله إلهي باما عضلة قال رب العالمين وعالمكه ربك جوه بسم الله الرحمن الرحيم سورة صاد رسول الله يقولون صورة لي ما كفتوا دايك مبأة هرية صاد والقر� قالوا صلوات اضطرارها يكون باللغه اليسين او قري والقران دي دي شرق قران كان كو دارت يذكر يشرق شرقه الصحيحه قران كانها بدايه شرقه هي شرقه الصحيح طبعا كو دارت مل امر كما يظنوا قريش فهم مران يعني ما هو امان عليه متعدي بجوازه وقسامته دار في الوقت في موديل ما هو غير هنا ايجين واحدهم بل الى اله المظلم ما الذين كفروا هو الجالوديه هي غزه وهي له في غزه ثور بيتكوين بحريوت وشقق ان خراب بيتكوين الى 3000 دولتي 3000 دينار اي بل الى اله المظلم صيحيين اي ملين ايام ما الى يديه الذين سخروا في غزه بيتكوين خيريه وشقق دعمر اي الله عادي ما هي تردك ترى ترى ترى لا ترى ترى من صورة بنالجيرة ما رح عارض واحد برا واحد برا واحد برا نصور كده كده هنا يفسر له هذا مركب من أذيرك مركب إيه من هم وعندما نستوي وهذا يعني عرفت كده marko adeerkeed dhintay ay ku diwar marko la ka aftan jiyeen ee wiilkaya annaa waxna kharabay waxa uu ruxuulalahu sallallahu alayhi wa sallam oo yiri faafoon kaay ku leeyahay qolka kuumreeyuu markan farax هذاك لما مر كاسه اولي الرسول صلى الله عليه وسلم اديكنا وسير الى ان فض عبد سعيد كودي مايه وحده دونت سمي او ماشي كان بانا علي عليك من قبلهم من من دي ظهرت من قرن امان كان علينا بانا سنا دوي توات وقال ولاه ليسحيد في وقت دحين حينما ناس وقت العرض وقت العرص يوم امين بينما واقم عليكم هنا والساعه والله انتبه يا مر كو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اا سلام هناي يصير غرام في سميه وكوري له حوالان بهاي او اسوي شيء او على سبحان الله يجري كم بعد هاي الانترنت عندي من قبل جاب غرس من قرن ثم انت هاي البلانه سنه دوى وكان وليس, وليس وقت بوهين. حينما ناس وقت العرض أقاط إلى اللقب بغض إلهما أيد واقتنس ولا جود وعجل وريشوي واللي يعلم أنجأهم إنه إني منذر من الدجى وعمهم منهم إياه كميرا وقع القافرون جعد وحيدهم هذا كان صاحل وصاحب كذاب عبد له فصر الخلق إن سلط الله الوصى وعجل أنجأهم منذر بإله يعلم من الدجى إلى علاج كثيء الدجى يوحسته إليه أقاب قالوا له إياه كمش وقعد هذا كان الساحر ويتذات أجعله وهؤلاء ما كان يشك عيني كيف له نف هذا الله لا أعلم أجعله موفخيا قال عليه إليني إلهم واحدا مسكيا ملكت وقادر إن هذا وحن أشجع وإلهي هو أمد الرشيد ويتذات الله ياب له وشر الله ياب عليه سبحانه وتعالى ومشى أبو بارق يرثي في الذين أرسلوا قريش أيه شك عنده ومن طلقه سجان المرأة يمكن أن لاحظها ومنهم قريش كميرها قائرين يقول لهذا ينمشوا هنا ودي صلى الله يدخلها واصبروا صفر على أريس لنسوف قام بجاريس ويسير قرد على أريس جدا هذا كان صوادفتان ورده يحضر أنه كان صوادفتان إذا لم يكن دعا رسائل أنا هي كتة جمهي أنا سائل ومكشة أنا اسكد دين من هاي أنا اسكد دين أنا حيث أنا يا فيه فوق والجوع إشراعي أنا أقول له كت ملاح دي ايات سر هو من اي قريش حكمه يقول اسكت بقى يا قايل يقول انا امشي السؤال اه واخبروا بلا على ايه عباده الاهيات يا يوم القيامه قصا كانك ان هذا وحن منو يشيد يا يوم الوعمد اه شيء وي شيء الى جديد وحو ربا ان وحا سدن كتغنو او استعانوا نقونو رايين هو سي إن هذا الله شهر الملاد وحن يوشنك اليوه إليه الوهل كريئة وحشقه للجدالة ما سمعنا هراوي ونسي واسه ما ينام مقال لهذا إليه الوهل وامت في الملاد في دينة الدم ودينة هو لنا بعض القوة وقال لما يشتغي يوم ولي وعاكر المفارة دينة الدين يشتغي الشيء ونفارة وقوة دو حيام المسيح إليه الوهل الوهل بلون موضوع إلى هذا الجد نقدر تفعله ونقالوا إن الله سهل ثلا� كل ملة في في الدين كي يبنقوا أها مصاعر الدين تولي على من مصاع كم قال أما إير الدين ثاني قال أنا بشيرية إن هذا ما هذا وحنا ما إلا اختراق دن أبور مي وحنا النشرة يوادن وسو صابر أنزل وجهه وقل له في صعود مرجهز لو حاصل قرآن أنزل مرحلو بسوا دقي عليه دشة الذكر القرآن بيرحلو بسوا دقي عليه دشة إنما حب إنه مرحلها إن شاء صاحب الهن وعليه سبحانه وتعالى بل في السالب يوسف بن غدان هم بل على سبحانه وتعالى وهم يوسف بن بل, بل إن يوسف بن كبر هم يو في الشكل ذيك كرسواين من بيك كتاب قي كشف كثير بل لما يدوق مضاد من على على على كين ولأرك وإذا نقانب على سبحانه وتعالى أن جل عليه بل ان يجدن فائت قدات او قد في شك بين ذكي الكتاب خير رسلين بل لما يذوقوا ماذا من غير ان انتهوا الي موحات صولان خزائن رحمة ربك هبذا محاريب خزينه بير يا اكثر وراء ربي العزيز غالب هاي الوهارتين طبرد مرك اليه المول كان كو اقوم كو وكف ان المال عينان ثانيان ثاني بالوزس قال له يقوله المحريف الإلهي مظن بابا إيا سلامك هو المحريف إلهي وابن يتلوني ميلة أكثر إلا يتحايف خزمد إلهي المحريف إيا الرغوة أم حادثان أي كذرته سبس نحن مركز العدة والدونام أي السيان وعدة الدونام أي كما نعم وإياها ليستوي ولكم نرى ربه ورتك عندهم موحى أكثر إلاها رحمة ربك سبق أن حريثي سخزمد إياه لذلك المحريف أمرك عدة دوران كينا وعدة الدوران في اللي هني ربي العزيز غارك الوهاري إهرين تبنوا أم لهم وحيريه ملك السماوات سماوات ميلا ملكي وغيري والأرض ملك ملكي سميغال وعبينما واحد سماوات ينوك أولوها ينير الملكي خل يرسقوا هقرا ثلاث بعض السماوات هقرا وعبينيه حكا سوقعتان هنالك كان وقالنا ثولا اذن زين ولا قال للجديد ان الحر هو هو جعلنا صبحا هيكلي هو بران وقالنا كل راي ولا والله سبحانه وتعالى ما هنالك يند ايضا ما هنالك هلكوا اا اللي ليس الى ولا جديد اعمالي هذا كل بعد يجعلنا كل راي حالك هي كذا دول بينك وقد سيرعاد بابينية حصول كلاس ودري وسرعان بابيني سرعان كي دي لي اتات اينا كو صحيحك ايضا اريال فرابانبول وملايين جاري واسمود بابيني حصول كلاس وقوم الله قوم الله بابيني واطع والعيخة كل يتعين كساحيرك وانبي الله يسعي كوي الله بابيني ايه بابيني يتفرش ورية على الحجاب قال لنا اتفرش عيني قال لنا اتبهايك كلهم ما كلهم قوة على فراشة الميت الذين يجرون قوالق الشورى كذبوا وطلبوا كل ودين فحق قال اقا قا قا قد دفته والله سبحانه وتعالى وها كواجبته كو قال اقا قا كل يوم وانا ياكم قو منجوا قرا اقا قا ما ينظر مستبيان ها وراي كو ان قريشه الى فصح تن وحيد المولى قرا ما لا وقيام ما لا هم استغمان في حدث من فواق النقشو مرت يدعوا نجي من النقشوا قرا قح اربع هكتين الناق اشكر مركي هذا لما انك هدا عن ذلك انا كنت انا كنت مر لما دبل ماكمي سوال في العلم لما يذعوا الخلاق واسعوا يذعوا وما ينظر متكون يوم بشويه يوم وهي سيعلم قيام يوم دار قيرتنا الدصور كل اصل وما ينظر حوراي و ما ينظر مستغيان حوراي كون الا فهي حتى يريد المؤمن مالها في حلم مر وقالوا عجل لنا نوسد ذلك قط أنا نصيت كنجد خلاه يوم الحساب كبر قو رجع إلهي سبحانه وتعالى ذي هي غير رسول كنجد أول الدنيا قيام دمرين عياز ورح عن رحينا علما إلهي نصيت كنجد يوم الحساب فصل بهم باريس سبحانه وتعالى وقالوا ربنا عجل لنا نوسد ذلك قط أنا نصيت كأن الله يوم الحساب منال حساب قاد إكبر قال سبحانه وتعالى على ما يقولون الحيني وحي كولي وحي القرآن كولي وحي لاي كولي هذا كفر والكرس عدنا عدوهم كان يجي داودها داودها للايدي حج عبالة حج عبالة تحيب قولها انه داود اواب من الهي انه قد ضرم بهاو قول داود وقاله سبعين مالك يدكو قوله عدوه بدكي هراء الله بدكي هراء تعرفوا يديروا لو قولنا قولها بدكي هراء على غشرة كأياء الرؤك على غشرة يا الله سبحانه والصبر يساء وصب عيانا يساء انتظر سبحانه وتعالى انبلا قال سلم أيش كبر ما يقال لك إلا ما قال كن فتى استمر على ما يقول وذكر أدنى أقده ويبقى على سبحانه وتعالى ذل أيذ دو ااا وتر أدنى داوود ذل أيذ ذل قوة شطاعة حق إلى طاعيث حج بقولها إلى كارثينج حج عياد يموت داوود أوابه من إلهون قدره إن عنا سخرنا وان سخرنا ألف ذا رب وراه معه سلم يعيش يسبها ولد جلن كذنبائي والاشراق جلن كوه، فلقت بسناية، والطير نوامصة خري، محشورة حارة من الله سوشي ريز شمبرها الله صورون، كل من الله أركوش شمبرها إيو، بورها كملا من داود أواب أتعتم بنائي، آديات آدي بورا تعجلان وفرع جلال وحوط ميوس الجين، والطير نوامصة خري، محشورة حارة من الله سوشي ريو شمبرها الله صورون، كل من بورها لو جاولده اوارا قلنا قد برنايه وقت اعتام برنايه وشددنا اوارا في الجنة ملكه بقر توليس بقر بقع عهدنا مرئه وقتنا الحكمة علم سمي وقسر الخدات خذ الكاذب لقد قنبه سمي فصاح الله هو صح اقعد معايانا ميجيه هذا الله رسول مسو القرآن كاخمي ونصبح قراء اي شندراه يحسول القرآن اخذنا معايانا وعنبي ايه ايه ايه ايه ايه وعمر بن جكاله قال الى ان محمد رسول لقد اوتيتم نذالا من زميه وحرا صوت داوود قال لا شيء يا رسول الله صلى وغسل السلام لو كان جه هذا قال وقت انا بعد راح انا الى لوسي حمدي وقالت انا بعد جوجل جوجل تروح ما خسر قول ريري علما المهاج كرهي أنا بعد ما فسخ ضابه قاصر منك ليش سال ليح الجينة محراب قي نجا وقعة سكرية وحيرانج يستوي لأن علما وما كعدن فسروا صدم كل أوسكرين أي حيرانج وهل ككرية تعري محرابك وعند صنابع نسي جيني والشهدان أوان في الجنم الكوب قطري في الحكمة إلنا سامي وفاز حال صاحبي دګن او سې چې انو سې نه دی ایا څه نه لګې ورقال آڅه ولا زه وهل اتاکه مکووي نو خپل خصمي کوي دوده ستا ولا امتحان هوله موقعات کان ولا تصوروه اي څو قرن اي محراله نشو کله سنه کت کنه اي تقول <صفيق> كن كون اذكر لنا عليه فمر ينت و مقدمه اذكر انك صار وبرنت هاي ورجل كوي ها رمانين هنا دينا هذا قصه اشغال استوى بقالها اولها سغال يا خياشنا وين الوقت اي مين ايون كيف كان عبد الله ما بعرف دجاج على قعود درا تو صدرتو و درا و درا سبحان الله صح حياه قد ايه في سرين بلان تفكران وأين يفهم تاعي عين إلى يصير يوم هاي وادكون دوارية وقام ربي حيانه في السنة الواحدة والسنة الثانية أسرحني فهذي وعلى ساكنا الوقت الوقت من المحرام لو سلام دخلوا على داود دلوي دوس منه كارجح استوى لوازيني من كل والماشر خاتك اويني مادن فسجعني وقع بجاه حقوان قالوا حايدا لا تخافا عبقان نبقوا له ما نحن خاسمان غلاب دوا يستعمل بقع وظلمي بعضنا على بعض نواس الظلماني فحكم دينا من حكم بالحق حق نبفكم وراء تشدد هنوبي جور السمين جور هنوبي السمين ووهدينان ما تصف يلا سوايس الادو وضاء استحان كان مجل استحان دي لا استحان واجينا المسلط الى ثواري الثلاث وضوط احراج ان هذا مسلط ابن اكي بالله ويقول ان هذا كان اخيه اولا لك لو ذله تسعى وتسعى من النعجة يستقعشا اذا اهبوا له ولي انقعوا عليه نعجى وهذه الشيء قلها انه هذا وكان اي هل لك درس يقاوي ولا يقاطع لحبيب ما كان سؤال يس بقولنا فقال اكثر النهض رحلا انا كفلت يغلق او يصير انو عن انيش وعزمني في الخطاب ضد نو يظلم قرن داود توبي تقبلوا كم سيئين اجيتي لقد ظرمك والله قدرمك وكبلني مش سؤال ما اجد لحظة قديقة كويدية فيه يضم إصابة كدر سنة يأياني عاجي إليه فيه فقال إصابة يتمرتها سنة هلأ هو هو هو هو فيه فيه ويقول متاس وإن ضع واحد, واحد كدر سباها لا يبقى هو بالمياه بعض مبركات على بعض مبركات إنه الذين كنوا في دلمين مريم آمنوا الله جميعا كان كانت تعالى ينوه رعب المياه وخيانه وعملوا وقال لي ماكو اسوايلي هو ايماني عمل صالحا له هو مركه روحي شركه الله وحنا ولاي انسيان وين بالليل ويوم ورنا داودي وحمري اني فتناه هو مركه دا هي فانتم مره ساعه ري اني استغل ما هذا هذا قادم هذا نذكر الحكومة إذا من انت ابدا اللي عمرك وشياج تحياله بل إن ذكرت في السنين أنا تمسطره حق الله إستوى هذا هو كان ورما داود وهم حاليا وانا عبى إلهي ونونا الراكاء ارتوى العدوى في جيد وقرى فى جيد يقول له ايه وانا له ونقضى ذلك وحكب عي وإن الله أكثر مدى وتلكلهي وإن الله أكثر مدى ومال داوود عندنا عكسى مدى لازلت دوان ونقضى بهذه الدرجة الصريقة أكثر إلهي وعلى سنوحان وسعى وحسن معاد النقد واناكسى نجنها ابوليه يا داوود وقلنا نحن يا داوود إن إنه انه جعلناك الخريفة في العرض بل كان راح خليه سيجعل بل كإله يبارك سبحانه وتعالى صوّح أمرك اللود ما راح لها وخلصي سبحانه وتعالى فحكم فحكم بين الناس بس بهواء بالحق حقفكم ولا تسبعين هواء هواء لها الراعي وحنا صار الجشة الراعي فيقول لك هواي أي كارم هوا أن سبيل الله إلى جدك ثوب هذا الهواء راعي إله وزيك راف من ثوب من الذين أكوّن يبدو نعنسري لا هو نفسه لا قدر منا غير قدر <تصفيق> ما قررنا يقدر منا إله وبدل إنسان رحمه عليه عذاب شديد عذاب أبد بيلين كما النصف إلا إذا إلاون سير في يوم السطاب ما الفطابط قيام إلاون درت هو عليه وعليه سبحانه وتعالى بكرة غير قدر وبدل لأن ودنا إله كل واحد وإله شرع أي سيا كتاب سيا دين في حق رهان حق الرعسلين كساب قار رعسلين ثلاغ رعسلين كثورة وكد هانا يمين جواه بين الناس ودل حق ورعا في الطبيعين هوا وحين نصر ودعشه هرائي فيرضل لك على ويكالله مني عنس الي الله إلهي دينتي سيه إن الذين القوة يرضلون إيغاية الكوة بكروني عنس الي اللهي دينتي إلهي يوضل لون عذاب شديد بينيه لما نسوء إلوه إلا وين سيرتي يوم الحساب وما خرجنا فملا من أبو ريما بالله والأرض وما بدينهم أيوحى وعندها بعدها من أيار مانو ذلك إن صمارا يوحى وعندها بعد اللعب ورى ذنبه الذين قول مراه ولو يكفروا قالوا ريما فوين على بعطرنا ريما للذين كفروا قول قالوا من النار على الله سبحانه وتعالى ثويل للذين ظلموا ثويل الذين كفروا ذلك ذن الذين استمروا إيوح بولك إيوح ايو ايو الله يباد الله أوريو يجي الدعاء يحج مر الدعاء ذلك عشر ذن الذين كونوا رهوا ويكفروا ثويل للذين كفروا هل يهبط على بعض ما الذين كفروا منا نجعل من كييرين الذين آمنوا وإلههم كتاب في وعاملوا صالحات اعماك ونسوك كالمسلمين كوف سيدنا يعقوب كالعبر اليوكراي تو غاربا او الىك عاصينه دول الى روح الله دول في تاجا جينو الىك عابديه لولا ما انت كنت مستقيم ذلك الهي تعفلو الدور حول القوارئ فعل القوارئ يميل يروحوا بالدور او نا الى الله لا كما قال الى الله باكو ارك يا روح الله سبحانه وتعالى واعطفني الى كل كجار كتاب هذا كنيش كتابه انزلناه انزله جمء إليك حجارة مباركون حاله يوم إلا خير كيس وبرين كي خير هذا خير هذا لوبيار واقصوا خير هذا كفرة وقبركة محلته بيدبرو بل كتابكم بركة ليدبروا آيات آيات كيف آيات فعف عن البيان واح أيش جاء في حرف حرق وقت محاياة الجدة المائة يقول الله الله يستعى وقت محاياة رجئ انا ساته ويستدبرك ويستدبرك ويستدبرك بوحده وراغبين لغوصة ودربك كلاوض المرتدة شاكت الروح الروح وكاري وقال يوجدونه وقوصة ودربك عندك يعمبك وراغبين واخذين وجدونه كتابك اليه السلاس وكفي دريهن كم رونهن لصيريه ومولهن ليدبر آياته وليتذكره هو أن سلم وإله سار جزب هو أن سلم وحول بارسان هو الذي تسعى غلاوس أو أبن لجاود وحميدين الصليمان. نحن هو استولى المقصود هو إن الصليمان أوابه إلهي منا قد ضعون. والكل قسم دليله أن خالد الوختيج عليه لص البندق دل عشيق وخت الجلوع عصاها فرد كنت من هنا يداوى تسلو والديارين جادوا كل حب دورك يكذب ديار مركز السور ودعوين مره سايد ساعدين وكوكا وين يحسار مره سايد ساعدين فعسرك حيث ساعدين تعدى عسا قبل عط واذكرت الوقت اللي عليه رصة البندقاء العشريين وقت جلم زنباءها أفضل فنات فردة فبح كنت هنو الديار اقابوا للديارين فقال ان اروه احبط ثوان جاء فضاء الخير فردها ايان كج على علي عندك حساب الهي ان صلصا صلاة موحنا يقول له يسيا حتى طوارد الا اي كقف ان تقول رحلي بالحجار اصر كيس ايان قراره فواسر صلاة انا وكام مركبة ان رغم اليك فردها صلصا عطاو ايان هذا وفرده ايان كج على الهي سلاجي سبحانه وتعالى فقال إني أحببتك وان زعرالي حب الخير فاردها جعلك وانكزع راضي عنديك الهض الهضي اننا نحصوه انتراد وانتقل حفظها طوارد الا قرارة اي 3 اصر وانتهى 3 رصد بالهجار فدها عريق يشتر علي فالضحب لي قصة كثيرا مثلا حدا في سعودات فبثك وحضر الله علي مصحا انو كجرعي وابده السوقي لولو ما ايو ولا عناتا اللغن فالسليم طلعا وعاكم فسلاموه للجليل الكم لما كثر شنو الله واصلوا يري المخلوق ام حيوي بن دا قالوا ما بنا لو اله واحد صدق قال ما سبحانه وتعالى مخلوق ان شاء الله وهي فردوه وحبركه بدن وخير بدن هذا في عنه يحوي وبيض حي اه دعال دك بهلك هي وكما صحيت قرص قالوا هي اللغه هي وكما صحيت غير ما هو ليه فبثق وضوح ولا دري مس انو كما في السوق يقولوا ما هي ولا علاقة اللي ولا قد فصلنا والله قد فصلنا وان امتحاننا سليمان وقلقنا الى الان على كرسي كرسي كورسيه جسد جسد ثم ارابع ملك يوار مره على الصمه نفسه ايضا انا بير رسائيه تربى لان اي شي اقام اوه خاتم كيسيه وملك يسيه كد جاري ايوها وانده يسيه ملك يسير جاري مركزه شايدان يسيه وخاتم تشاقه كمانا قال انه مركز الهي بحشي خطره وماللهي بحشي خطره وماللهي بحشي خطره هاي كاف حيبت الجوهو منه لهويدي سنة ايابو اه كلمتي المنصد وعيوشي خطره عنه فهو بحشي فالصال انه هذا التربلان ودار بيه اشتريك عنه ويسوهيد هو الهي وقرن ايانا سخمته حينكا تعالى وحيبين اه على كرسي سيجي ستم اشتريك عنه ده ويمكن نفض بها بقراءه الى الى الى انه دواء لكن ليس كما قلت من يروح بالامبسيون كيانا وكاسه دائما كانت كامله الواحد دائما يقول كل الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح صرف مركز شاء الله مركز على قصي قائل مثلاً كان يوحى من سائر إلا الساعان نغذوا استوى ها إلهي كمل مع الأقوف في فديه ودرس في <تصفيق> كونه ولا غصتنا ولم سبحانه سليمان والقيناء على كسي كسي يشدني سبحانه كلني جسداً جب ثم أنابا إلى سبحانه الساع وقصو نغذوا اما إن شاء الله لو كتري أمواك أما وحى من سائر منك ثم أنابا عشرة منا قالوا هذيل صبها بالعيو و هذا اللي فيه بيه ملك بقى الطويل لا ينبقيه أين صاحبه أنا لأحد نفر أو من بعد يعني يقدر بناه انك عادوا انت عادوا على الوجه إذا يا ليت صنعة وشعار واقف مركب مستفكوين الدين حتى قرآن جدي وكتاب قرآن قامر وآخر تبقى له الدين كمان شفكوين حتى يسوى كتب ويشق طويه وحنا نكتب كذي إنه إلى حد اور اگر دمبے سے آ گئے ان کو ابا ہن لپی ہرا وتی ہرا یہ واقع برابر تھا پھخرنا لو مصال لگا بلا marked سفر و سوان پی لا ودایو و دران وجد العثمان امرتيه وجد العثمان نفسه عند اتوقع فخرجنا له الريح متخف كل جري و عند وشت بامري اتى امل في قطع فصا عن حالي فقلت انا قد الجنون حيث ماشي ورافع عن الصعب اراده بالدوار نل الا ماشي الدوار ليس غير وصلنا انا و متخري كل بناء من المنظر الكلي وغواص مرت الله شادري لوحدن حكون سلام الجري الى جمهانا وتعالى شاكر له جور اذا كنا كنجمعوا الى ملك العالم حسب ما كاين والشياطين نفسي وشاعين لو هنستقروا كل برنامج باسم بلان كلي وقوات من بغداد بغداد وستنبنا دمن بغداد هي حتجره وانا نجيب الملكه فحه اسف صارين واقعدنا قوات قانا مقرنا ويكشف هي في هذا عطاونا ولي كاتبه اسمه محمد صمم مبيلها السليمان قال الله يصور عدة ابن رحكس اوه مسكها يصور وعيدنا وعكسين بغير حتاب الهراء حتا يكون يديم هاي سمعانة وصعان عدة حتى لو يديم حتى حتى هاي وإن الله يصور وحلسين ويدونك عقدم حتى يجين حتى القرانجيس حتى شمدر كيسة فاكومة الله يصوري وإن الله عندنا وسولاه يلزلت دوان وحسن مما عالم نقض ونكسان والجنة وحاق ديالي في حقه وانا انبواليكم هنا وطاعد وحسن حبدنا عبدالعون كننجي ايوه اها اذا وقت انا اداه ربنا وقالوا واقع وقالوا وثولي اني عنيق مصنعي وحاق سعطي الله الشيطان بالنسبة لنبوه يقول سعطيه يا عذاب الشيطان بقى يا عذابه وقالوا ايوه ايوه عن هذا مالك السعوديكي شوا وابا باوي عربت ايوه ايوه عربت الهي قصصي وقصصي وقصصي كلها بالله بأ يغيب هل يجب أن تنساك جواكا صامر يتعابك الهي أبريه وكر سورة الأمريكة صامر يقول لي إني يا الشيطان وابنك الوحي شرب من الشيطان سبحانه وتعالى هذا كان لباقي هذا ثاني مختصا والى تقويته وحي قروب دباب با با حانكي جسدي كرتنات من ايا سري داري دوه قوله والصلاه متدما وعبي وحي غيره كاين قلبك كليا ديان او عاصن سري او دباب طائر كريه هو هو علي هو ابن له كيف شي تواب بين حوالي تواب بين حوانتي كره قطع عرض الى الله تعالى هو صادق غد لو ولا يبري هو ابن انوله لي اهل واهل كيفي أنت عايم بع إنك الله ودرج فحم تنجيه فحم النحرية سبت ومنا حاجة ما كات يوديك يا أنا قلنا قصي مو عدل يوديك لس عقله أوه قال عنده إله إجعيل إله امتحانه أوه قال مدني إله امتحان كان مقارب ما كان حاضر أبكر إله امتحان فرق كيس من ورثة كونه سيدك عقله قال يومين سويه بع عن بالي امتحانه سيد النحرية نسون عين روا الصال لس يسوي وح كبر وقولنا وحم كني وكيا ويندي مات سمع ما رابطة إلى إبريس مفانا وتعال وعندني أبيها عافية بقرة بنقول فان جربلي أنت وش كأني سووا كاسة أيها خبص معالي هذه هذه واجود بقرة وقول فان دع أرتق عادين حجرين وهدم بال جواب أن توقع الجلي بقول الواحد عن ما كمرك لي ساوله أنت بقرة وقول فان وخذ قات بيده عن فضل به ولا تحنفها الدلاجة والدار تالي ايه ثل انا انه وجدناه وانها لماذا ايوب صابرا حاليا مش خذر برونك نعنى لابده ادوهم بعد نعماله هو يسوي وهيه انه ايوب او ابوها من الهي ونقر برونك واذا يخص الى ادنا ادوهم ماذا نري اها ويسحاق ويعقوب ولل ايدي كواسه حرب اصحير ساحج الهي والابصار إذ أصحب روات إلهي تقود ضرير آدي آدي أبوهرين وللأيدي وللقوة في العبادات والطاعات فعلي إلى هذا الحب بكلها والأبصار إذ أصحبها ينقلوا إنا أنه أخلصناهم وانققها على كلامه فخائصة جاروا جاروها ذكر الداري وآخرات تسلطره من الدجار لها يمتلك المحيطة أدوهم كمين حظوثنا يا آخرك يا حسناي غالبوا لمحاكلنا آخر وإبراهيم يوليش يسموه جسحاغا يعقوب إن عنا واخلصناهم وحق عارف يلا وحق جاريا بخالصا تن بخس وتن خالصا تن أويار خاصها محيطها فسوا جار قوي بذكره وإنهم عندنا أكثر منهم من المسلمين ولا بدرت لك كميرة أخي يا رجال خير قبلهم وبالكلفة النبيلة إن حملوا بسمعيرة واليا الساعة والركيز لحظ كلهم من عرفوا قوان كميرة ناخ يا هو خير قبلهم كميرة هذا كافي ذكرهم هذا كتاب انا كان و انبيار لاغا سوورون دكرن و حس دكا لحو كيهنو خير و اينا ليم ستقون لحسن ما عادين نقد و نانسون روكا ستقي ابو علي سبحانه و تعالى انبيار خاص كمه لما يالاغا سوورون شوكتو الى الله كعبد و فقه و الله ينق نقد و نانسون جمعهم قلب في سرائر من قلب جسد نوريه او آخره من فوزاء خرب الى انبياء وحل يعصر حزمان اخره حسوسته او سن قلبي سكب هنا كتابكم الى سبحانه وتعالى الكلام كيف كعد وانا المستقيمات تقينتي وحيليني لحسن ما قال مات نال النقرون ناس جنات اجل بيلي وقاتن ما جنات نجليلي انغوري ان من على الله منتكئين وحي يكث يا حنيان فيها جنارة بحيالا أرعيد بالكث يا حنيان إلهي وأبو رسم هنا والسليلين الذين كان كويسه وكارعانين يدعونا ويجي يا فيها جنارة بحيالا بكل فاتهة كن فاتحة كل جزء كثيرة تربنا تربنا فاتهة وشراب دعوية يا رنيان يصبنا هذا تربنا وعندها مقاطر أصبحت والله أعلم